بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا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 فيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم والذي فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ يَزْدَادُونَ إِيمَانًا ؤَللَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم المؤمنين والم... وَكَانَذَلِكَ تَ اللهَّهِ فَزَ النَّظِيمَ وَكَانَذَِكَ ي تَم اللهَّهِ فَوزَ النَّظمَ وَيَُذذِبَمُنافِينَ وَمُنَافِقاتِ وَالْمُشِكينَ وَمُشِكَات الظَِّّينَ بِاللهِ ظََّ ركين والمشركات الغان الذين بالله ظنوا عليهم داهره السوء عليهم داهره السوء السو وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم غضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وسائات مصير مصير ولله جنود السماوات والارض ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا شاهدا ومبشرا ونذيرا تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون, إن يبايعون, يبايعون الله يد الله فوق ايديهم يد الله فوق ايديهم فَمَنْكَثَفَإ ماَا يَن قُس نَنفسْهمكَسَفَعين ل قُسو ننفس وَمنَنْ أَفَابِمَا عَدَ عَلَهُ الله فَسَتيه أَير النظمَا 119. ولك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُم ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بكم نفعا قل فمن يملك لكم بل كان الله بما تعملون خبيرا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم ذلك وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ سعيرا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا دَرُونَا نَتْبَعُكُمْ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا دَرُونَا تَتْبَعُونَ كُلًا تَتْبَعُونَ كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لا 129. قل مِنَ من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا فَإِنْ تَضِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري تحت الانهار ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما ومن يتولى ولله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 ومغانم كثير تاخذونها ومغانم كثير تاخذونها وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي تكون ايه وليتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وليتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها واخرى لم تقدروا عليها قر احكم الله بها وكان الله على كل شيء قديرا وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لوله الاربار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا تالله التي قد خلقت من قبل سنة الله التي قد خلقت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وَهُوَ الذي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَقِيِّ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَقِيِّ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ 111. وكان الله بما تعملون بصيرا 112. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهلي معكوفا أن يبلغ محلة 113. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهن يمنعن ان يملوا محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمم ان تقاوم فتصيبكم منهم عله بغير علم ولولا ايج تُصِيبُهُمْ مِنْهُمْ عَذَابٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا وذرنا الذين كفروا منهم عذابا اليما اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه اذ جعل الذين كفروا في 124. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها 125. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا بهوا وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله رؤيا الحق لقد الله رسوله اياد الحق لا تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ لا تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ إِنَّ لَا ما عَالمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا عَالمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ 111. محمد رسول الله 112. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 113. والذين معه 113. سجدا يبتغون مِنَ من الله ورضوانا 114. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا 115. مِنْ هم في من أثر السجود مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ لَيْسَ لَكُمْ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ, ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أم موفره وايرا عظيما واد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم موفره وايرا عظيما